ما عدا بن عامر ولا يشرك بالياء المثنات التحتيه وضم الكاف على الخبر ولا نافيه والمعنى ولا يشرك الله جل وعلا احدا في حكمه بل الحكم له وحده جل وعلا لا حكم لغيره البته فالحلال ما أحله تعالى والحرام ما حرمه والدين ما شرعه والقضاء ما قضاه وقرأه ابن عامر من السبعة ولا تشرك بضم التاء المثنات الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي أي لا تشرك يا نبي الله أو لا تشرك أيها المخاطب أحدا في حكم الله جل وعلا بل أخلص الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكم وحكمه جل وعلا المذكور في قوله ولا يشرك في حكمه احد شامل لكل ما يقضيه جل وعلا ويدخل في ذلك التشريع دخولا أوليا وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له فيه على كلتا القراءتين جاء مبينا في آيات أخرى كقوله تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقوله تعالى إن الحكم إلا لله عليه توكلت الآية وقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله الآية وقوله تعالى ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمن فالحكم لله العلي الكبير وقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وقوله تعالى وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وقوله أفحكم الجاهليه يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون وقوله تعالى قل افغير الله ابتغي حكما وهو الذي انزل اليكم الكتاب مفصلا الى غير ذلك من الايات ويفهم من هذه الايات كقوله ولا يشرك في حكمه احدا أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون بالله وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخر كقوله في من اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة بدعوى أنها ذبيحة الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وان اطعتموهم انكم لمشركون فصرح بانهم مشركون بطاعتهم وهذا الاشراك في الطاعه واتباع التشريع المخالف لما شرعه الله تعالى هو المراد بعباده الشيطان في قوله تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم وقوله تعالى عن نبيه إبراهيم يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وقوله تعالى إن يدعون من دونه إلا إناثا وأن يدعون إِلَّا شيطانا مريدا أي ما يعبدون إلا شيطانا أي وذلك باتباع تشريعه ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيما زينوا من المعاصي شركاء في قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم الآية وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله عن قوله تعالى تخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية فبين له أنهم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلك وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا ومن أصرح الأدلة في هذا أن الله جل وعلا في سورة النساء بين أن من يريدون أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنون وما ذلك إلا لأن دعواهم الإيمان مع إرادة التحاكم إلى الطاغوت بالغة من الكذب ما يحصل منه العجب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 أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على السنه أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على السنه رسله صلى الله عليه وسلم أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته واعماه عن نور الوحي مثلهم قال المؤلف رحمه الله تنبيه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 ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم وقد عمل عمر رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ككتبه أسماء الجند في ديوان لأجل الضبط ومعرفة من غاب ومن حضر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك ولم يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك صلى الله عليه وسلم وكاشترائه اعني عمر رضي الله عنه دار صفوان بن أمية وجعله اياها سجنا في مكة المكرمة مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يتخذ سجنا هو ولا أبو بكر فمثل هذا من الأمور الإدارية التي تفعل لاتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس به كتنظيم شؤون الموظفين وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع فهذا النوع من الأنظمة الوضعيه لا بأس به ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاه المصالح العامة وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه كفر بخالق السماوات والأرض كدعوى أن تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث ليس بإنصاف وأنهما يلزم استواؤهما في الميراث وكدعوى أن تعدد الزوجات ظلم وأن الطلاق ظلم للمرأة وأن الرجم والقطع ونحوهما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 سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرع آخر علوا كبيرا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون وقد قدمنا جملة وافية من هذا النوع في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم الآية أيها المستمع الكريم كان هذا قدر حلقتنا هذه الليلة ولنا إن شاء الله لقاء ليله غد فإلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته